For up, for Oh, ooh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wow. for that. فاستجاب لهم ربهم بأغوكم من بغض وقاتلوا والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم فالذين وقاتلوا وقتلوا اولئك كبرا عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحت ذا لا من عند الله, والله الله of the <laughs>